ومن الفوائد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الرجل الذي كان في سرية فكان يختم بأصحابه لقل هو الله أحد فيه من الفوائد أن الفعلة الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر الفعل لم يرد حتى ترد به سنه فيعمل به او يقرها النبي صلى الله عليه وسلم واقرار النبي صلى الله عليه وسلم به وتجويزه لا يكون الا في حال حياته لذلك الصحابة هنا لما فعل هذا الفعل وهم أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم استنكروا هذا الفعل منه؟ ومع هذا لما استنكروا ما بادروه بل رفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا سألوا لأنهم في سرية وقد يحدث مثل هذه المسائل ماذا؟ خلاف وهم في أحوج ما يكون أن يكونوا على اجتماع سري غزو حرب يحتاجون أن يكونوا على يد واحدة فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا له الأمر فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يفعل بعد حياته أبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولم ترد به السنة يستنكر حتى يأتي من فعله بدلي لذلك القاعدة أن العبادات ماذا توقيفية أن العبادات توقيفية يعني لا يجوز أن نحدث عبادة دون دليل